وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَايِ مَا فَاسْقِينَاكُمُ فَاسْقِينَاكُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَاسِلِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِدِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنَ النَّارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إن خالق بشر من صلصال من حميم مسلون فإذا سويته ونفخت فيه من الروح فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعوا إلا إبراهيم أبا أي يكون مع الساجدين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 إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمستهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لَنَبِعْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَلَنَبِّهُمْ مَنْ ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِنٌّ قَالُوا لَا نُؤْذِنُكَ وَلَا تَسْمَعُ عَلَيْنَا إِنَّكَ قال أبشرتموني على أب مسلي الكبر فبما تبشرون قالوا بشّرناك بالحق فلا ستم من القائلين قال وَمَن يَقُلَّ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ قال فما خطلتم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم نججهم أجمعين إلا برآته قدرنا إنها لم للغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون